الفطير ثم اليقضوا تفذهم واليوفون نذورهم واليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يسلا عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور